بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لمنذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْزًا أَمْ حَسْبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجْبًا إِذْ أَوَّلْتِ يَتُوْءُ إلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا أَتَنَامِنَ لَدُكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ إلَّا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا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 وَتَوَشَّمَ سَإِذَا طَلَعَ التَّزَوَّرُ عَنْكَ فِيهِمْ ذَاتَ الْيمَينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِفَ لَتَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا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 قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف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 ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ودا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا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 إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهن يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي, خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشعك بربي أحدا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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خنقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق انفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُ مَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَأَوْزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهَا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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن, فأردت أن اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصبا وأما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا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 فأراد ربك أن يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تؤين ما لم تستطع عليه صبرا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 حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي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 الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا